الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور 112. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَد زًَا السَّم أََّابِ مَصَابِي حَوجَعَناهَا رجُومَ للِشَّطينِ وَأَْتَدْناَا لَهُم عَذاابَ السَّعير وَلَِّذينَ كَفَروا بِرَبِّهِمْ عَذاابُ جَهَنَّ مَ وَبِس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 117. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير 118. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير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 وَلَا تُطع كُلَّ حَلَّ فِ مهم هَمزِم مَ الشَّائِم بِنَمم مَن النَّعِِخَيرِ مُعتَدٍ أَثم قطُِّم بَعْدَ ذَالكَ زَنِيم. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إن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 فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 119. وغدوا حَرْدٍ حرد فَلَمَّا 110. فلما رأوها قالوا إنا لضالون 111. بل نحن محرومون 112. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا 112. قالوا رَبِّنَا ربنا إنا كنا فَأَقْبَلَ 113. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 114. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين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 118. قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة 119. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 110. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 111. لهم 122. إن كيدي متين 123. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 124. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 125. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت 119. إذ نادى وهو مكذوم 110. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم 111. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين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 11. الحاقة وَمَا ما الحاقة 13. وما أدراك ما الحاقة 14. كذبت ثمود وعاد وَأَمَّا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 13. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية 14. مِن بَاقِيَة وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَة فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَة إِن نَّلَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَة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 سم افیہ یو والملك على ارجائها مل عرش ربی کہم یو مل سمنی تعرضون لا تخفى منكم مافی 124. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرؤوا كتابيه 125. إني ظننت أني ملاق حسابيه 126. فهو في عيشة راضية 127. في جنة عالية.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 ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ زَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوا إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَاهُنَا حَمِيمٌ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 119. قليلا ما تؤمنون 110. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون 111. تنزيل من رب العالمين 112. ولو تقول علينا بعض قَُّ لَ قَطَعْنَا مِنه الوتين فَمَا منكم مِن كُمِن أَخَدِ عَنهُ حاجِزين وَإَِّهُ لَ تَذكِرَةُ للِمَُّقين وَإَِّا لََعلَمُ أنَّ مِنْ وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع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 وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْعِهْنٍ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْمَ الْمَجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ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 119. وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا 110. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا 111. إلا المصلين 112. الذين هم على وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ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 119. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 110. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 111.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 122. أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم 123. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون 124. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون 125. على أن نُبَدِّلُ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ قَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الذي كَانُوا يُوعَدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 12. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا 13. رَبَّكُمْ استغفروا كَانَ إنه كان غفارا 14. يرسل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 124. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا 125. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا 126.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 وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يحرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا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 لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا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 وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا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 17. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا 18. السماء منفطر به كان وعده مفعولا 19. هذه تذكرة فمن شاءت خَذَ إِلَ رَبّهِ سَفلَ <سبيلا> إِ رَبَّكَ يَعْلَ أنكَ تَقومُوم أَدْنَا مِن ثُلثَي الَّل وَنِصفَهُ وَثُلثَهُ وَط إِفَتُم مِنَ الَّذينَ مَعك وَلَّهُ يُقَدّر الليلى وََّه. عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَل سكُون مِن كُم مَرضَ وَآخَونَ يضْبونَ فِي الأرضَ ببتغونَ مِمْ فَبْل اللَّهِ وَآخَونَ يُقاتونَ فيِي سَب لللَّهِ فَقرْرَأُ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 112. إن الله غفور رحيم اللَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم 114. يا أيها المدثر 115. قم فأنذر 116. وربك فكبر 117. وثيابك فطهر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَدَأَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَن خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدَا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيد كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرْ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 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ اليمين فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين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 وَالْتَفَتَ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذْنِ الْمَسَاقِ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأ أَوْ لَاكَ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 إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقْرِيرًا فَأَهَمّ نَظْرَةً وَسُرُورَا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرَا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرَا وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا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 نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا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 جَعللناهُ فِي قَرار مكين إِلَ قَدَرٍ مَعَلُون فَقَدَرنَا فَنِعمَ القَادِرُون وَإلُ يَوْمَئِذِ للِمُكَذِبِين أَلَمْ نَجْعَلَِّ أَرضًا كِفَاتَ احيا او واموات وجعلنا فيها رواسيا شامخات واسقيناكم ماء انفرات وين يوم للمكذبين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 كَاَنَّهُ جِمَالَتُ صَفْر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمٌ لَّا يُنطَقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ 11. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين 12. فإن كان لكم كيد فكيدون 13. ويل يومئذ للمكذبين 14. إن المتقين في ظلال وعيون وَفَوَاكِهَهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ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 فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ